وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَمِرُّوا سَلَا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَيْئًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ انْتَدَمَ عِلْمُ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام ميم ر كتاب أنزلناه إليك لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَغَيْرُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها وجا اولئك في ضلال مبين وما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 أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور